بِالَّذِي أَمَلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَتَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِلَّكُمْ تَمِنَّ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم روجفة فأصبحوا في دارهم جادين. فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولو قن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم سَبَقَكُمْ سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون